قاعده هل يقدم النص على الاجماع طبعا هو تصدير الباب هل بالسؤال هل لايش للخلاف بين الم... هل يقدم النص على الاجماع عندنا حديث لا تجتمع امتي على ضلال هذا حديث لم يصح هذا حديث صح موقوف انما مرفوع لا تجتمع امتي على ضلال لكن لهم بمجموع الطرق ممكن أن يحسن مرفوعه لا تجتمع امتي على ضلال لا تجتمع امتي على ضلال هذا اتجاه ممن ياخذ بهذا الحديث على تقديم الايش الإجماع على النص <تصفيق> لا لا لا. والحق بأننا لو نظرنا ممكن نقول أن هذا حق ليش؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وابن تميه يقول ولا تجتمع إلا على نص يعني لا يمكن إجماع إلا أن يكون إيش؟ نصا لا يكون إجماعا إلا على النص طيب حديث معاذ بما تقضي قالب كتاب الله ثم سنة, سنة. ثم بيش؟ اجتهد رأيي هذا لمن لمن يقدم النص على لما يقدم النص على الإجماع جمهور اصليين يرون بأن الإجماع حجة قطائية فيقدم على النص لأن النص ظني النص إما من حيث الثبوت يكون ظني الثبوت إلا ما يكون متواترا أو ظني إيش أو ظني الدلالة أو ظني الدلالة أما الإجماع قالوا قطع والقطع يقدم على الظني هذا كلام الجمهور والجمهور يرون بأنه يقدم الإجماع لأن الإجماع كما قلنا إيش لا يمكن ان يكون اجماعا الا وهو يعتمد على على النص على دليل النص وذهب بعض العلماء منهم الامام الشافعي بعض, بعض يقدم النص مطلقا يبقى مطلقاً. يقدم النص مطلقا يقدم النص مطلقا والشافعي طالب بالتفصيل قال بالتفصيل امام الشافعي قال بأن النص القطع من الكتاب والمتواطر من السنة مقدم على الإجماع النص القطع من الكتاب والمتواطر من السنة مقدم على الإجماع ليش قالوا لأن النمس المسلم لما سهل معاذ طبعا حديثيا ضعيف كم خلالا شاذ قال لما تحقق الكتاب الله قال ثم السنة لم, لم يذكر الإجماع ذكر النص, يذكر إيش؟ النص يقدم والحق بأن لو نظرنا نظرا صحيحا بأن الإجماع يتطارق إليه اليش الاحتمال الاحتمالات كما قال محمد احمد وما ادريك ان الناس قالوا اجماع قالوا ما لعل الناس اختلفوا. قد اختلفوا وطبعا بعض الاصوليين يرى لا اجماع الا اجماع فقط ابن حزم وقال حزم قال لا اجماع الا اجماع وقالوا كم من من نص خالف الاجماع كم من نص خالف الإجماع يعني، الإجماع يعني يتصور أنه خالف النص كقول لنا سلم، من شرب الخمرة فاجلدوه. ثم شربه، فمن شربها الثانية فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، قال في الرابعة إيش؟ قال في الرابعة فاقتلوه، قال فاقتلوه، والتلميذي يقول يعني أجمع الأمة على عدم العمل بهذا. وهذا خطأ أمبية، ذلك الأرجح في هذا ما قال تمام بن القيم قال بل يعمل به، والمسألة دائرة على اجتهاد إيش؟ وليه الأمر هنا يرجع هنا لليه الأمر، والامر لا ورائه ان الفساد مستشري وشرب الخمر انتشر ورجل كلما ناتي يؤتى به بشرب الخمر لا يسكت شرب الخمر فقالوا له انيش ان يصل به إلى هذا الحد يعمل بهذا الحد مفهوم والا فاحنا عندنا دليل واضح احنا أن نسلم اطي بعظم حمار كثيرا بالخمر ولم يقتلوه وما امر بقتله وهنا بقى الذي جاء حدا بالعمان يقول انه ايه منسوخ منسوخ يبقى يقصدون بذلك على حديث عياض في هذا الباب طيب لكن كما قلت بنتما في كلامي هو الاصح والاسد انه قال بان المساله في الرابعه راجعه لايش لولي الامر راجعه لولي الامر في هذا الباب فاذا النص النص يعني لا يقدم على اجماع او يقدم على اجماع هذه مساله خلافيه والصحيح راجع ان ثبت الاجماع حقا فهو يقدم لأن الإجماع لا يقدم على النص إلا أنه قد ارتكز على نص ويكون النص الذي اعتمده اعتمده على أو اعتمد على الإجماع هو الناسخ للنص الآخر المضاد مفهوم؟ إذا هذا تعارض يبقى الإجماع هنا أجمعت الأمة على شيء والأمة لا تجمع على شيء إلا بنص يبقى هذا النص هو الناسخ الناسخ لهذا القايدة التي تأتي بعد ذلك القاودة يرجحه أجماع الصحابة على أجماع من بعدها طبعا 없는 ممكن تصور إذا نقل أجماع الصحابة أن يحрас أجماع بعده لكن هو هو يتصور في اختلاف الصحابة على قوليني وإجماع التابعون على قول من القولين لكن لو قدر بوجود أجماع الصحابة وأجماع غير الصحابة يقدم أجماع الصحابة ليش. اصحابهم عدول هم, هم اعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم على هديه صلى وهم الذين قد تمكن القلب من من, ي... من اليقين بتزكيته بقوله دعلا كنتم خير امه خرجت الناس محمد الرسول الله والذين معه والذين معه او والذين معه اشددا على الكفار وحماهم الاخر الايات تذكيه عظيمه من في عالم في عالم الله ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واتاهو فتح قريبه فسبح لله على يزكيهم ويزكي قلوبهم ويزكي دينهم سبحانه لله في علا ذلك قال خير الناس قر ثم الذين ثم الذين يقولون لهم فاذا ورد اجماع الصحابه اجماع الصحابه يقدم على غيره والحق بان بعض العلماء يرى انه لا اجماع الا اجماع الصحابه لانه قد تفرقت صحابه ادرك في الامصار وصعب جدا ان تقول في مساله واحده يدورون يدورون على العلماء جميعا في جماعه الاختار فيصل الاجماع بذلك قاعده التاريخ هذه القاعدة مرسل التابعي يقدم على مرسل من بعده مرسل بتاع المرسل تعرفون المرسل هو روايه التابعي عن عن النبي لا يقال بقى التابعي الكبير روايه التابعي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أن يكون قد أخذ من تابعية آخر مش من صحابية أبداً لو, من صحابية بقى بقى لو تأكدنا أن الطبقة التي سقطت من الإسناد الصحابي قلنا الحديث صحيح لا كلاما في صحابة كلهم لكن لكننا لم نتأكد فيكون ممكن أخذه من تابعين آخر تابعين آخر يحتاج إلى توصيق وإن كان هو في قرون الخيرية لكن يحتاج إلى توصيق طب إيش الدلائع أنه يحتاج إلى توصيق إيش الدلائع عمر فينا زكاين والسلام قال خير الناس قادني سمال لدينا لهم سمال لدينا لناهم هودا سكية موجودة أستاذ. ها؟ قد ظهر فيه مركات الممتاز بس احنا عندنا قول فصل لابن عباس قالوا عم التعامل الناس الآن في ايش في الدرهم ودينا الحزيفة حزيفة يقول الامانة نزلت في جاز القلوب الرجال ثم ناما رجل نومة حتى نزعت قال, قال وكنت أبايع كذا ان كان مسلما ردوا علي دين وان كان كفير ردوا علي من سعيد اللي هو كفيله المسلم سيرد للحقوق قال والآن لا أتعامل إلا مع فلان وفلان وفلان ده في الزمان الخيرية بتكلم ده كان في الزمان الخيرية الآن عزيفة لو كان عندنا هنا ما فيش تعامل ده المسألة حيطب حيقع ميتا مما يرى منا جميعا الأصل بأن مرسل التابعي هيكون أفضل لذلك لأن ايضا كمان حديثيا مرسل التابعي نقول الطبقة يلتساق الطبقة ايه وحيدة لكن敲بدون جاء بعده لابد أن نقول طبقة واحدة أو طبقة ثاني أو ثلاث بل نحن نقول في حديث ثلاثة من التابعين في طبقة واحدة يروي بعضهم عن بعض بل خمسة ورد أربعة وخمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في طبقة واحدة طبقة واحدة رؤية الأقلام ف Plan كم أربعة من الرؤية هذا يوضع في الحديث مفهوم فهو حديثين أيضا مرسل التبعي يرجح وطبعا مسألك الله وقف على قانون السلام خيروا الناس يقالوا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم القاعدة للتالي هذه القاعدة هي هل يرجح الأسقل أم الأخف يعني عندنا تعارض حكمان حكم هو فيه الشدة على المؤمنين على المسلمين على المكلف وحكم فيه الخفة والتخفيف على المكلف بأيهما, بأيهما نرجح طيب عندنا الأصل في ذلك حديث الرسول ما خير النبي صلى بين امرين ان اختاره ايسرهما ما لم يكن اسما هذا طبعا احتج به من قال بان الاغلظ هو الايه اللي, اللي ممتازين الاغلظ هو ايوه نعم الكل مستيقظ يبقى الاخف ولا ليقدم ايضا حديث الرسول بعثه بالحنيفيه السمحه يدل على ان الاخذ بايش بالايسر وهذا كلام الجمهور يعني وايضا حديث لا ضرر ولا ضرار الثقل فيه بعض الضرر طيب فقالوا كما بينا هذا الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح هذا اتفق على هذا التقعيد العلماء لا ضرر وضرار يعني يأخذ بالأخف أيضا بقول السلام بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا والتيسير على إيه الثور كان يقول الكل يتقنه التجديد وأما التأسير لا يتقنه إلا الفقهاء أيضا في حديث الحق ثقيل قوي والباطل ضعيف وبي هذا حديث لا أصلا لا يحتاج بمن يقدم الأسقل والحق في هذه المسألة هي دي دين الله به هو ليس بقول الجمهور أن يقولون بالأخف والأيصر لكن القراءة المحتفة هي التي, هي التي ترجح والحق بأن نقول وأن المسألة دائرة على اليسر نعم لأن حيثما كان يسر كان شرع الله لكن نقول الآن إذا ورد الحكمان ولهما الأدلة فلابد أن ننظر إلى القراءة المحتفة لأن كما قالوا السلام الحربين والحربين وبينها أمور مشتبهات لا يعلموننا كثير من الناس يبقى إذن لابد من النظر لو كانت المسألة استنبى واحد على الأيصر خلصنا لكن المسألة ليست كذلك. قال الله جعله وإذا جاءهم امر من الأمن وخوف أدعه به ولو رد الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالمه الذين استنبطونه منه على الاستنباط يبقى إذن المسألة دائرة على إيش على, على القرائن نحن ممكن ننظر في هذا بابها باب لو ضربنا أمثل على هذا الجمع بين الرجم والجلد طيب وأيضا الجلد. الرجم دون الجلد هنا القرائن المحتفى مع إيه مع القاعدة لان احنا قلنا التيسير اصل اصيل في ديننا حيث ما كان تيسرا فتم شرع الله تعالى فانا نقول ان الجمع بين الرجم الجلد طلب علي بن ابي طالب رجم وجلد جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعه على امراه زنت وكانت سايبه فقال علي بن ابي طالب اين رجمته الان جلدته فالجلدته بكتاب الله وليه رجمته فالرجمته بايش سرده نفسه هو النبي صلى الذي قال خذوا عندي خذوا عني قد جعل الله لهنا سبيلا السيب والسيب الرجل الجلد 100 وايه الموت ولكن هذا منسوخ عندنا حكمه يتعارض مع حكم آخر وهو الرجم فقط دون الجلد هذا الأيسر هو الآن مع القراء القرائن تثبته أن الأيسر هو المتقدم عشانا قلت لكم هو الأيسر نعم بقرائنه القرائن الذي تثبت الأيسر فيبعا الترجيح فنقول الرجم دون دون الجلد لسيام أنه السلام قد قال وفصل الخطاب أغضوا يا أونيس فإن اعترفت فرجومه أيضا الحديث الثاني في ذلك جلد الخم شارب الخم حد في 40 جلد ابو بك... جلد كما قال انس جلدا وسلم 40 وجلد ابو بكر 40 وجلد عمر في صدر الخلافة 40 ثم جلد 80 سي لما تعرضوا للحكمان فنرى وهذا الذي قاله من عليه بعد ما حتى مجتهد مع عمر قال جلد ابو بكر 40 جلد عمر أ... جلد, جلد عمر 40 جلد عمر 40 ثم جلد 80 واحب اولى ال 40 انا اجلد 40 ليش لان هو الايسر ابن الرئيس ذلك على الاربعين وهذا الراجح الصحيح من ذلك أيضا الجماع بعد عرفة جماع فيهم مزدنف واقف بعرفة وقابل أن يطوف رامة وقابل أن يطوف جامع جماهير أهل العلم يرون بأن حجه لا يفسد صحيح وابن عباس فقط قال حجه إيش يفسد هنا لو تنظر في التأسير وغير التأسير إذن أنتم نائمون واللي درس معي الحج وما فهمش كده لازم أحديب أي, أي شيء أضربه به عشان أرتاح جمهي الأهل العلم يقولون بأنه إذا جامع قبله أطاف حجك أيه فسد فسد نعباس فقط هو الذي انفرد وقال بأنه إن وقف بعرفة ثم جامع بعدها يعني ما جامع قبل أن يقف بعرفة يفسد الحج قط عند ابن عباس إلا بالجماع فين عرفة ويستدلع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف قل الحج عرف فقال اذا اصل الحج هو ايه هنا بقى يأتي الفقه لو جاني رجل وانتهى وقال لي بانه وقف بعرف وبذا مزدهل بقبل طف جامع هنا له مندوحة فانتبع المصيبة كبرى عليه ان يفتبع بفته من ابن عباس فهو خدابل الآن لكن نحن اذا اذا تكلمنا على التحقيق التحقيق ايش الاثقل هو الارجح قران اختف لان قال من صلى من هذه بجم وكان قبل ذلك وقفه لكن قال صلى اشترطها والله يعقل وليطوفوا بالبيت فما دمت في حج قال فلا رفض ولا فسوق ولا جدال وين فانت ما زلت في الحج لم تأتي بأركان الحاج كاملة فأنت ما زلت في الحج. أيضاً التلق في الحاج التلق في الحاج عندنا قولانا متعارضان القول الأول يقول التلق في الحاج يقع وهذا في قول ابن عمر قول جمهيل الفقه حتى في روعة الأحمد لأن ابن عمر قال فحسبها علي تطليق ولما سئل قال أرأيت إن ركبت الحموقة أو قال أرأيت الراكبته الحموقه اتطلق اخره يحسن الله ابن وتميه وريان احمد في ريان احمد يقول بناء ايه الطلاق في الحيض لا لا طبعا يتمسكون بروافق ابو داوود قال لم لم يرها وهي موجهه ومؤوله كما بينتم قبل ده لكن هنا قال لو لو اخذنا باستنبه القاعده الاخف هنقول البيت ايه لا تهدم يبقى الطلاق في الحيض لا, لا يقع. لذلك انا اللي بيسالني لما ياتيني احد من من رجاله يقول دي الطلقه الثالثه لا تسني لكن اعطيله ايه أعطيله عنوان او تليفون احد انا اعرف ان هو يتبنى هذا صح صحيح انا الان اقول له اذهب عني ليس لك عندي سبيل انا اصلا سابطر المسألة ساجزر اذهب لشغل فلان ممكن بيتسهل بيقول بهذا الباب مفهوم لكن هنا الاستبت الاسهل مش موجود لانه هيصادم النص فالنص الذي يعمل به وايضا من ذلك التلقى الثلاثة التلقى الثلاثة ابن عباس كان يقول يقع كان يقع واحدا في عصر النهام السلام وعصر ببكر وصادر خلافة, خلافة عمر لكنه بعد ذلك لما وجد الناس تساهلوا وعملوا الخطاب من باب السياسة الشرعية فأمضهه ثلاثة فابن تميه أيضا يقول بأنه لو قال لها أنت طالق طالق طالق ويجي يلتم بعد ذلك سيموت طلقتها ثلاثة يقول لها ابن تميه يجعل الثلاثة أي واحد. اذا يا امرأته. فعنا دين الله في الترجح في هذا الباب ان المسألة دائرة على ايه? على النية. انما الامر مناوة. اذا اراد بالثانية التأكيد تأكدت. وان اراد التأسيس طلقت الثانية. ولا يقال انها ليس بزوجة بل هي زوجة. هي زوجة ولا تخرجنا من بيوتنا الا ولا يخرجنا الا يأتينا من فحشة مبينة. نعم. ايضا من ذلك الزكاة في جميع ما يخرج من الارض. عندنا القول. القول الاخر بل الزكاة من ايش? ها? هنا ما هنا مقول في جميع ما يخرج من الأرض صغير قوي كبير القول الثاني ده قول الاحناف القول الثاني قول الج... الج... الج... الجماهير الصدقه لا تكون الا في خمسه اواصق اما الاحناف يتمسكون بقوله صلى في ما السماء يبقى قوله في ما السماء العشر السماء قال دون خمسة اواصق صدقه اهو قولان متعارضان الاسهل هو ايه قول الجمهور هو على الناس عن تجديد وهذا حق يؤخذ به هو على الناس طيب ومن ذلك ايضا مساله الوضوء من لحوم الابل أنا ممكن اقدر امثله كثيره انا بمارس الاخوه العلميه الوضوء من لحوم من, من, من, من لحوم الإبل. الوضوء من لحوم الابل الايسر على الناس هو ايش عدم الوضوء صحيح قول الجمهور نعم يقولون بانه, بأ بأ بأنه قال ان النبي صلى كان اخر امرئ من النبي صلى الله كان لا يتوضا ممن مست النار لكن الذين يقولون بالوضوء يقولون بعد هذا هو الاثر النبي صلى الله عليه سئل انا اتوضا من الحوم الغنم قال ايش ان شئت قال انا اتوضا من حوم قال نعم توضا وجوبا يبقى اذا نقول او الافقل هنا هنا هو الايه هو الارجح يبقى المساله دائره على على القرائن المحرفه كان ان اقول كل ما ذا كلما ولدنا مساحه اللي ترجيح الايسر لابد ايه لابد انتو ياسر لكن كلما ولدت المصادمه مع النص في الايسر اعلم انه ايه اسم لقوله وسلم ان لقول, لقول عائشه انه ما اخيرا من الامم اختاره ايسر وهما ما لم يكن اسمه هذا كنا نسينا هذول شيء احسن الله اليكم سبحانه اللهم ربنا نحمدك اشهد ان لا اله الا انت نفع الله بكم الله يديم علينا وعليكم هذا الفضل